اياك نعبد واياك نستعين إ ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ض ا ل ي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 بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم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 موسوعه ا ل ي ن ا ووقعنا ا ذ ب ا ل س م م من و إنا كنا ق ب ل ن د ع و ه إنه ل و م الاسلاميه ر فبنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم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 ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه بل يات مستمعون بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا ً فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا ً فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعبون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه و إ د ب ا ر النجوم الله أ ك ب ر